لا اله الا الله القرءان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج اسم ام معلوم فمن ترط فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله فَانْصُرُوا وَادُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عرفات فَمَا مَنَعَكُمْ من من اَنْ تَاْمُنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ وَاَن تَقُولُوا مَا لَمْ تَفْعَلُوا هُوَ أَشَدُّ إِثْمًا ۚ إِنْ آمَنُوا وَعَمِلُوا فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في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 فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ والله سريع الله فِي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 تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ بِمَا لَقَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Touch on